وقال صلى الله عليه وسلم أحبُّ الكلام إلى الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرُّك بأيهن بدأك